قَالَ يَا مُوسَى إِنِّي لِاصْطَفَيْتُكَ عَلَى النَّاسِ بِرِسَالَتِي وَبِكَلَامِي فَاخْلُقْ مَا وَكَتَبَ نَ لَهُ فِي الْأَلْوَاحِ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَوْعِظَةً وَتَفْصِيلًا لِكُلِّ شَيْءٍ فَخُذْ بِقُوَّةٍ وَأْمُرْ قَوْمَكَ كَثِيرًا وُلُوبِ اَحْسَنِ ذَا سَأُرِيكُمْ دَارَ الفَاسِقِ سَأَصْرِفُ عَن آيَاتِيَ الَّذِينَ يَتَكَبَّرُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَإِنْ يُرَاؤُوا كُلَّ آيَاتِيَ لَا يُؤْمِنُونَ بِهَا وَإِنْ يَرَوْا كُلَّ آيَةٍ لَّا يُؤْمِنُوا بِهَا وَإِنْ يَهْدَوْا سَبِيلًا ضَلُّوا ۚ اتَّخَذُوا سَبِيلًا وَإِنْ يَرَوْا سَبِيلَ الْغَيْبِ تَخِذُوا سَبِيلًا ذٰلِكَ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَلِقَاءِ الْآخِرَةِ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ هَلْ يُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ وَتَخَذَ قَوْمُ مُوسَى مِنْ بَعْدِهِ مِنْ حَوْلِيهِمْ عِجْلًا جَسَدًا لَنْ يَقُولَ أَلَمْ يَرَوْا أَنَّهُ لَا يُكَلِّمُهُ وَلَا يَهْدِيهِ سَبِيلًا اتَّخَذُوهُ وَكَنُّوهُ وَالِيًّا وَلَمَّا أُسْقِطَ فِي أَيْدِينَا أَرَا أَنَّهُمْ قَدْ ضَلّوا قَالُوا, قالوا لَئِن لَّمْ يَرْحَمْنَا رَبُّنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ ويغفر لنا யல்கீ